إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم رحمة اللّذّاء فإنما يسرناه بنسائك لتبشر به المتقين لتبشر بِهِ المتقين وتنذر به قوم اللّذّاء.